أفلا تذكرون وإن تعذوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون إن بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن مَا يعلم ما يسرون وما لَا إنه لا يحب المستكبرين وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّا أَنزَلَ رَبُّكُم قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَتَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ ظَلَمُوا علم. ألا ساء ما يدرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليه مستقف من فوقهم فخر عليه زقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون